فرغي يزفغذ القطبة إن شاء الله تعالى سرمز المقدمة أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من الفدع التي افتليت بها أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي المساجد أنه يمسل من النغتر ثنغ المسجد يتشي يتغيما ونتويجز الدن ويتجر تحية المسجد ولا سنة رسول الله ولا أحد من السلف الصالح ولا علمائها لإخوة إن شاء الله تعالى سواء دايزا نغتم غارهم غيرتنغ غار المسجد هذه تحية المسجد كما رضي الزجرين نار شاعر استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وفي صحيح مسلم إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين أما ما رويوا في بومشا والو الحصران تحية المسجد عملا بقول الامام مالك تحت القاعدة الفقهية التي تقول لا واجب مع العجل اذقم ان شاء الله تعالى ولا حرج ولكن ويت شياشا لان مريوذ بنذمي شيا هيوذذ ذي الصلاة اختذ ذي كمر وتدار بيننا والضيعة بلعب دانوم والضيعة بلعب من بنذم مريوذ بنذمي كباري شيا هيوذذ ذي الصلاة ويت راشا وجي شيار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 نصائح ووصايا مشتركة للزوجين معا واليوم إن شاء الله تعالى مع الوصية الخامسة والنصيحة الخامسة والأخيرة في هذا الشق الثاني إن شاء الله تعالى عدوا انت ربعان الوصايا يا يزن سمغار للزوجين معا انهار ذا الوصية الخامسة بها أختم هذا الشق إن شاء الله تعالى لأدخل بعدها إلى شق ثالث يهم الأسرة المسلمة في لبها وصلبها وصية اليوم إن شاء الله تعالى أنا أراها وربما الكثير يرى معي أنها أهم نصيحة وأهم وصية في هذا الشق في هذه النصائح والوصايا التي وجهت للزوجين معا من <مدعنا> تعالى النصيحه نهارا الا وهي ايها الزوجان ليكرم كل منكما اهل الاخر ليكرم كل منكما اهل الاخر ايها الزوج الجرخي دي الاهل نتمغهش ايتها الزوجه الجرخيه دي فاميليا موايذن ليكرم كل منكما اهل الاخر مين مقهر هذا لأنه الطفن الشكاوى او أغلب المشاكل اي توقع عند الاسره المسلمه انهر اغلب المشاكل ترن جاي يا يزن صمغارين صمغارين ديايزن سنتي 9 زرع وهي الاهل والأقارب الزوج يشتكي اقارش غاري ثم غابو تجيبهم لحق الوالدين اقارش غاري ما وجبهم لحق تمغاز غاري بابا يجيبهم لحق غاري السماء جنبهم لحق السمغاس غاري السمغاس جنبهم لحق ذي تز السمغاس تشتكي خارش غاري للسكي بعلي سيرب سنين الجنتية سينو ذن الجنتية آية ذي الجية إلى آخره ولكن أيها الأحبة في الله يتغيم من الذك المشكلة ون اسهاما مني في علاج هذا المشكل وأنا أراه مشكل عويص خطير ذوذ المشكلة كرا اتعش يا اسم غارين دي الأسر بل الوضن المشكلة يستقوض الغسطلاء في اغلب الاحيان ربما تظل الانسان, الانسان شهرين شريط التشاف جميع مرش يوغ غقاب الاسره, الاسرة يوغ الطلاق, الطلاق, الطلاق روح غموه على من قضايا ان من السبب اتى في المشاكل جاءت تريث لللس جاءت للثريث الناس جوائز تمغت نواجبهم لحكيم الناس جاء الى اخره مشاكل اسريه ولكن ايها الاحبه في الله من يذيك المشكله وانته المشكلة وانتا اكتزين غنشين اكتزين غارنما نشين خمينين تحنمرش اذا اردت ان تتزوج ايها الشاب فعليك ان تختار من تناسب التصن الشباب للسيح فإن الذي يأخ الأمر.. الذي يأخذ الاسعة...? الذي يأخذsource الاسعة؟ يجب أن تعق الأمر Ils loose س OVER Han ours لمن الإ Wolverham الذي يأخذ الفن possibly double الذي يكون ف nuev لا يحضر قصة كل حي Charleston ديまで المعلاث apresent Christiansaliuata products هذه الكجال جائبه teil round time tu fan chatt refused chw powiedzfecture thomas سبحان الله. سبحان الله هذا هو الخطأ الأكبر والكبير زذوذ الخطأ إذن توتا بينما النبي صلى الله عليه وسلم كنو مرسنما الحديث يا يزن تمغارين من أنغينا النبي صلى الله عليه وسلم ذي الصفات نتمغات إخسغنوين شين مسرمن يننغ تزوجوا البكرة الوجودة الولود ذي الصفات يتغيرين أنه إخسر يريع طارو من يتغسل الظنج الذي يريد تارو قال العلماء اتخذ هذه العائلة لن يتغي تيم غارين هذه العائلة لن يتغي اذا تيم غارين العائلة تيم غارين في غارين ذي الزواج لان الانسان يترحبون هذا الشيء من الشيء ما يتخدمونه نحشيش ولا يترحبونه لحشيش فقط إذا اشرب ماشي يسوقها يمت الغارة من يسكر في الزنق إلى آخره واذا ترعر ماذا يروح هذا يمت الغارة متبرجة ماذا يفغل تبرد ماذا يروح ماذا الغارة هذه سنتك يا أخي أمي غاينين حنا؟ نحن أمي غاينين زدية أمي غاينين خارية أمي غاينين خاتية شمي وقت الإسلام خميت غاية سوني شم غاية خطبن واذا تقابو ماذا نتوحى يمت وتراحيت الزندونين <سؤال> تش مين يروحن زعما كيما راح تجي جوزا راح تش مين يروحن ايش ما تفغنتابريش مين يروحن لا يا وقت الاسلام وزواو النمو ميغيين جدي حنا وميغيين انتي ام غينين اله الا الله ربي سبحانه وتعالى من غقار اقرا الغوه الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا تخزر سبحان الله الآية صريحة واضحة ومن ال... وهو الذي خلق من, الباء من الماء بشرة فجعله زوجا وزوجة لا فجعله نسبا وصهرا هذه العلاقة علاقة المصاهرة نوم قشن سبيت سلمين توقعني لأنك كانت المصاهرة تنصهر عائلة في عائلة كما ينصهر الحديد مع النحاس والذهب كما تنصهر المعادن بعضها في بعض إي تكعم خلة جم إي تكعم خلة زورا إي تكعم خلة نيوجا لا إله إلا الله يا اخي, أخي. ج... نسرت دي قريمن, قريمن. قانس الاعراب وقانس الولد سر اخواله والبنت سر عمتها يعني ابنه المتنكتاغ اخواري نحن جاستنكتاغ عوانتي وذيقابو من يروح من دي العائلة اقصدك مرنها غير ابن المذيمرش وسيروا حمول حرب العائلة كيف سيكرم الزوج اهل زوجته انت يخبر. وكيف كيف ستكرم الزوجة أهل زوجها, زوجها, زوجها, زوجها <تصفيق> <وحن تقبر صحيح> لا إله إلا الله لذلك أيها الأحبة في الله كلكم تتفقون على أن المعاشر الحسنة أو المعاشر بالمعروف والمعاملة الحسنة هي رأس الأخلاق هي رأس الأخلاق الحميدة لذلك, لذلك اقول, أقول للزوجة, للزوجة ايتها الزوجة وانت ايها الزوج عليك ان تعلم ان حسن معاشرة اهل زوجتك وحسن معاشرة اهل زوجك زوق وفن, وفن اوجبون التشدوشه عمل ذكي فاميليا تنغط تنغط معمرك فاميليا وايه زمن وقع لا والله الانسان ما روايت وانهم بوستور ورميز والله ما يستاهلين يا ما روى النوم يجع عدي تربى. خلق افعال الحميدة عمات. اتنتي كنت وهنتي السن. فاقد الشيء لا يعطيه. المعاشرة الحسنة تربية اجتماعية عالية. مين مئة. مين مئة على ان الزوج اختدي عامل فاميليان تمغاث معاملة حسنة. تمغاثة معامل, تم معامل فاميليان وايز المعاملة الصبح لانه والله وجمين دغاوين السعادة في الاسرة وجمين دغاوين الهنة في فاميليا وجمين دغاوين راحة البال والجمين دغاوين الالفة ذا المحبة بل واجمين غي حلنا المشاكل اكثر المشاكل المستعطية حلن في الاخلاق تحلنت المعاشرة الحسنة تحلنت حينيو ذن القارش اتجد جدي دسي قرسي قرسي انت غاز ديس اسيني دي جمو ورق قارش ووفق, بذي بذي بذي بذي ووفق من الاسرقر تهمين زيدي بذاء ووفق من الاسرقر لا اله الا الله غسل كلمة الحسنة لذلك ايها الاحبة في الله ايتها الزوجة وابدأ بالخطاب للزوجة المباركة فاقول لها ايتها الزوجة المباركة اعلمي رحمن الله وإياك أن الزوج يحب دائما أن يرى المعاملة الحسنة والعلاقة الطيبة بينك وبين أهله وإجرد جوايز ودست تعجبتي للعلاقة الصراحة الغنص ذبذ ذي مس ذي سمث ذي فأكرمي زوجك أيتها الأخت المسلمة. اكرمي زوجك في اهله مجد قصدر ما عزقه مجد قصدر تكنين له المحبة حقا فاكرميه في اهله في ذويه في امه وياك ان تكون مثل تلك النساء اللواتي الدعين المحبة الزائفة لازواجهن ثم هن يودين بهم بالمهالك المحرقة القاتلة غام قاية تصنطم غارين قارش عز خفوا يزينو مشتك في رحمان نسوها تصنطم غارين ترين تد سبب ازي طوضوا يزي اتعاد بباس اتعادي امات اتعادي اسمات اتعاد وجن المصمرة بل يكون عاقا لوالديه اياك يا وقت الاسلام هذا مما يغيظ القلوب ومما تترف له العين خيحا بدل الدموع تمغات في الأم تمغات تمغات تمغات تسد قراش مئة ايجاية ايجاية ايجاية ايجاية قراش زيمر مئة قراش الجميع مرش الكمي مرش وإلى الله المشتكى اكبر غاي مرش قراش قبر غاي مرش تغلطي الطوينينو تغلطو السمن الخيان نير تغلطو السمن الشعب النير تغلطو وراء قويت فقاميكي بخافي واتكي بقهتها غمي زورية الكمي مرش قربت مغار النص قرب انت يذوران احذري يا أخس الإسلام احذري اتيري اتيري اتيري احذري ان تكوني سببا لعقوق الزوج لوالديه غامك تريد شمد السبب إغيز غيوذ وايز هذه رعاق لوالديه شمد السبب إغيوذ وايز إماس إغيز غيوذ أخذبات إغي قطع المسجبة وآخي تحرغين عن عيق غامك تريد شمد السبب إغيير آيز يقطع قطع واش تحريث سمعت واش تحوي الجمنس يمن غتريث مات ماي قارصني الشواحه من الشواحه اياكي ان تكوني مثل تلك الزوجات غرض الحقواير هذا سني يماش دكا يماش تفعر يماش طاش يماش ضايع يما شويه شي يما شي اخت الاسلام تماراغمل اللم واحريق دالين افرج للام من التعب فجذ القرنم وغياب الخضر روايزلم ويكدج بوايز الاسلام انصحك نصيحة اخ لاخت المسلمة اتق الله في زوجك اتق الله في اهل زوجك اكرميهم غام يا اخت الاسلام العقوق ذعبان وغامت راح الغلطة هوني وغجر غدر والد منص عمت اغسير الخاذهم غاهم بالله عليكم اني ايا و اللي غادي نرمكار كيمس و اللي غاقطعني يمس و اللي غيكسني يمس و اللي غيستسلخ يمس و اللي غي غيزواني يمس و اللي غاقطع الباباس و اللي غيتقويين خبابات و اللي واش كين الريباباس و اللي مغاد مغاوي تيدي جي ديما سن توفيتيه <في الديو> والدايز <تصفيق> وهذه الجن وهذه السيمن لا إله إلا الله ثم يا أخت الإسلام تتورغ شوية أكتلة اللتين أكل شوية نمات موايز بالله عليك التصمت مغاريم تقفت الغيرة تقارش تشعر سعشرات بعدي أبوخ تسعر فكر تسعر خدايز تزدج سنفرنت فرنتي فرن فرن ويت تزدج سنفرنت فرنتي فرن ويت مين مئ ولكي كسيما نوغاز يوسيق يا اخت الاسلام ايتها الام العاقلة قدرس الظروف <تصفيق> امي مني واتشي ابو الزندج جسم الدن ان بعده ظن اتم اقتويد الاسم خوارو يمكن الجسم الدن قوات تاري رخبا امي مغا الشجر، الشغر ستصن تزروين ممي غا ستحمد الجسم الدن ثم بالله عليه اني اي اي اي اي انا إن هومي دا استمر شرمينا متغير اشكايوها الاب هومي دا استكيتام غا تجيري متو غا شيتغير ما يتغيرش أبيس محيث مغا حن الله كي حسدت يكش رحق النص أكد تسرحق يوم القيامة قمريرها يكيم شموها يجيت نتسرق يلي ظالم لزوجته مريرها كيكش كوها يجيت نمغا حتاوى النص يوم القيامة هتايرن سكو بريون هذا سين تغير رمان قد يحق النص لا إله إلا الله لذلك يا أيتها الأم العاقلة أيها الأب العاقل سكار شوي شك. نهومي المرشل ما تقيم ذا ما مشكتو غا مرشد عمّر وإلا ما تقيم ذا من النب يجنج جهة تقدر مستقر لأن الإنسان عنين تزد المسؤوليات أني تزرهموم. ويتغمي شمم شتغى ولكن ويتنقربم يا ذميا لذلك يا اخت الاسلام ايتها الام وذين تتربوا الغيرة امم تغم الدنيا ذا الاخرة شم يا اخت الاسلام ايتها الزوجة العاقلة اعلمي ان من حق زوجك عليك ان تحرصي على اكرام اهله ذرحك الله يزنمي التاسن اتقدر خيال كمس منهم الزماد اتقدر خيال اكلبات منهم الزماد اتقدر خيال اكتركسين النم منهم الزماد شم يا ايتها الاخت الملتزمه بشرع, بشرع الله شم ايتها الاخت المنقبه شم ايتها الاخت المحجبة شم ايتها الاخت التي تلتزم بالخمار والحجاب الشرعي يمكن ترح بغيج انت الداس <تكتابك> يمكن اي نساء يلبسوا الحجاب يمكن وادين زين دو قرير يمكن وادين شكوني سفيره للاسلام غامق الزين زات كم من يحري غامق كتقتل الحشق او ترين دمسي لقيمه دي الحجاب او ارثيين ذا مفيني وضي الاسلام. او ارثيين اذا مفكرω ك讼توا ذا كانوا ف行وني ارشني او ارثيين ذا مفيني كنت عزي employers لستخدم اذا سوالك هدمين لذلك اياك ان تسيعي الى الاسلام من حيث لا تشعرين وانى من سنن النبيع ذا المظهر عن لا يزني السمغات اختذ التزل اختذ الجوهر اياك ان تعتني بالمظهر وتغفل الجوهر جوهر tight頭 المظهر، الجوهر وابلغ من المظهر حال رجل في الف رجل ابلغ من مقال الف رجل في رجل في احسنغة السن فكالسلوت ذا الاخلاق ذا المعاملة اني الجن ذو قارب يتأسع ذو قارب واتأسيرين ارف مرسورنك ذي الجن عمس ذي ذي ساستان ولكن ذي الجن شم يا اخت الاسلم سلمعاملان هتكسب ذلال هتكسب التيروسين هتكسب التينوزين هتكسب ذلال يا ذنم ذي معاملتك ميم مم. لان نستفرد الله جل وعلا بينكم ايتها الاخت المسلمة العاقلة سورا ان غيرت كارمه دوي جنننا فاياك ان تعتقدي ان هذا لم يضبطه شرعنا بضوابط واجب من اكرام اهل الزوج باش وطريح من النك هاد سوق باش شم واي تجندوني انت ها اتحتاف و رقصو واحد الداهاي في كودينج نغي عزيزي سموايه جاي زوادينج نغي خاريس سموايه جاي زوادينج نغي امس عزيزي نغي مس خاريس نغي, نغي مس خاتيش يا اخت الاسلام ثم داشني وقعنا ما نقدر هذه ثمان مليون وايد نعم اكرمي اهل زوجك جارت سمغارين معليش لا حرج. لا حرج ولكن جاران في ساميليا ويزايا زن يخسور ذن ضوابط شرعية ايجاكيس من الخامن ومزماد ايجاكيس من غير انت يحضع اما ايجاكيس من غير انت يغف ويجسدف غذيبهن مومات ورد عزيزي ورد خاري ورد مسعزيزي ورد مسختي عمم ما عمم واحد في اللعب المحرم شنو بابا محرم, محرم. لا يليق لك الزواج به اما غيرهم اياك يا اخت الاسلام ان تكون عاصية لله ولرسوله فان النبي صلى الله عليه وسلم عاود ايها الاخ المسلم ميز الشهيني مسقوا وماشقوا وما يدي وتغيميفو سمع الدين غو واحد فان قيل لكم ارجعوا فرجعوا هو لكم اش كمس عزيزيس انشاق ولا يجيع الور اش كخاريس عزيزيس ولا ش تقصبو الحار ولس قابوسين غاك غاك هدى ها هني غاك يا اخي كغاتيس غاك اسم الناس هني غاك لهدى والحاضرة دي تسيرت مش غاك تسيرت مين دين غاكيب عايز انتدى هو دين يجيع الور ادراجك لا يحل لك وذي اتقبوا المزمى واسرق الخال والد نعم الخال والد رهات وها اما في شرعنا لا يحل لك ان تدخل بيته وهو غائب عنه يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اياكم والدخول على المتا غاوم يا يزن قاتل سمخ غارن سمغيرن توحد سمخ فقال رجل من الانصار ان نسج الانصار يا رسول الله اترى ايت الحمق ان سي رسول الله ما الحمو الحمق ومقن الحمق الحمق قال الليث بن سعد هو اخو الزوج او ما اشبهه من اقارب الزوج اركسن زي رسول الله ما هذا ركسن ما هذا عزيزي ام هذا من سن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت الناس ذو نذر مكتب مين مئة لانه قال فيه وقذيرك سنس الجير المارة قال فيه وديو سين غفرانة وذيرك سنس يعني وديو سين كويتين حشتاع الغاري سنوائز ولكن بصلا الله عليه وسلم الناس نذكر مكتب ولا حول ولا قوة الا بالله ثم ايها الاحبة في الله ايتها الزوجة العاقلة المؤمنة مرات تتكسر يا سيدنا اكتبوا الجن الناس اتعيش دير هنا اتعيش دار راحه واخترها شن تغلو احرم إياك وبذاءة اللسان مع أهل زوجك غامق الزنسرشا ورعفا قيا ورعفا يمكن وزدار الغرخ أشمسل في جهنم والعياذ بالله أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا اللهم آمين أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد. وبعد أيها الأحبة في الله في هذه الخطبة أوجه الكلام للزوج المسلم قوى الجبوس المغاث وهي جهسك لا يا أخي رشك أيها الزوج رنش دع سيث مغاث أذك غر خارج جنس أذك غر عامل غوي جنس معاملة حسنة أيها الزوج أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في سنن الترمذي بسند صحيح خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وفي رواية خيركم خيركم للنساء النبي صلى الله عليه وسلم إننا قولني غير جنرخي أتيك ذي ثمغا وني إقاني لقانش تجغر حيا أقانش قيمليح أكذوي الجنينو هذه الجملة يحكي التمغى بالله عليك أيها الزوج, أيها الزوج. كيف, كيف ستكرم زوجتك, زوجتك وتكون خيرا زوجتك معها وأنت, وأنت لا تكرم أهلها لماذا ستكذر لأنه يقول العلماء من إكرام الزوجة إكرام أهلها أتكذر خير قوي جنن أليس من إكرام زوجتك أن تكرم أهلها وإذا قابق أذكار مغوية التمغات الجن... حمد عماد ماليتان في الموبين لا يا أخي الإسلام ربما بالثناء عليهم هم غيرتهم ذلك التمغات ذي الباباش ذي مماش إذا عليهم تسوى وردهم يزيد سيور حسن سوى ورده الصباح وجارك حمد دروس وسط إذا اجتغيست شك الدقماس أبو هارين ومام ها؟ من الأوت مام النية بابا من النية منه التقنيه منى سبحان الله يا اخي يا اخي واجرني الجنور يسرع يوم ولكن اعلم هامش وقت رزقك تهستي وخيايت ماش ديستماش انت وقت براد استي هذا يتماس ريسمات ذبابات ليمات قد جرحت الكورن في قياده الخران اش بيوم القيامة ايها الزوج ايها الزوج ايها الاخ الحبيب يعلم انك حين تبادلهم الزيارات خميني غاسي ستنجي وضغاسي نخميث نتعرض الزغاك سنذي اللقوني دي, دي جنن نوحنا الإكرام إفاميليان تمغاسي واخا أذيتيني رصيد نشيو ذاني وكث نجيغبو مليحي نشيو ذاني وكث نقبره نشيو ذاني أقا جين جين جين جين جين يا أخي ما نشتو غن مرشد ما نشتو غن هومي يضحك الزب الزغاسي ما نشتو غن ما توك غاني غير مي توك غداغرز ليا ار النهار لي غاني غير غاتب باش نسكير منشتو غاني مهمش باش تكيريه ار النهار لي غاني رقاغات ايك نستخدم الحشيش منشتو غاني مهمش باش لا اله الا الله لا عذر لك ايها الزوج لذلك يقول اهل العلم لا يحق لك أيها الزوج أن تمنع زوجتك عن أهلها وخش في خلق الختم وخد شاح ختم وخوات تقبّر يمكن واتريح الشاح غاك العودر نعم يمكن واتريح غاك العودر ولكن تسوغات ورحتي تغصب من عصبة الزمة لا يحل لك أو لا يحق لك أن تمنع زوجتك عن أهلها ثم أيها الزوج بالله عليك استحلفك بالله ألا تغضب غضبة مضارية إذا أتاك أبوك أو أتتك أمك فاستقبلتها زوجتك بغير لا بغير ما تحب وترضى بالله عليكم شنيع زن مين جع مدرسة سمر نقد يسبر نقد نجوم تسمع نغشين يزجح دسم اللي ينش راب وشواك يسكت قبل واجب مغنية وشوات متكارم شاء وشوات ترقي بوسد حاج شوز بس طاح شاء بالله عليك أيها الزوج ماذا شقت السحر ماوشق السحر نعم هذا ستين تزواهر رصو بغض بالله عليك من متقيك خم غاد ذورا من جارج ضد قطن نقاش كريم يشخر قاتل قطن نيا من جارج قارم يشكو سين غاد فما لي ينتغاد ترقيد ترقسين ياتشين كا أترحشت بغمبو بالله عليك لماذا أيها الزوج والصور هش لايز منش لايز ومش توز بالله عليك قصة كيف تجعل يدك مقصودة حينما يأتيك أهلك وتجعلها مغلولة دلوقتي. إلى عنقك إذا زارك أهل زوجتك دلوقتي. من الذي تسوي جن النرد تري سنارب علم والسمن الرحيان نير ضل عواصير من الشروبه فو شتري مزجع اخمد غير الساميليا انتم غاية ولو من دا تقضى اجيب بيوزر و اجيشاء وشي الحال لا اله الا الله يا اخي اكرم اهل زوجتك تكسب قلب زوجتك وتكسب محبتها ما مش تستمغى عن نشة تقير حال تبيت جننش اشكتو قيدة تقير حال تبيت ايها الاحبة في الله اما سمعت ايها الزوج قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه حديث مرة لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه, لنفسه. واقرم الناس اليك الذي تحب له ما تحب لنفسك زوجتك أما قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما غوان خسير النبي؟ أن زوين تبع مشتغيت عمل؟ أكذ وذن؟ أما سمعت قول هولعاء رضي الله عنها وأرضاه الذي الصحيحين وغيرهما؟ حينما قالت امنا عائشة عوذا رضي الله عنها وارضاها انش ما غيرت على احد من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت على خديجة وما بي ان اكون ادركتها انش عما سوى يترقي في الغيرة زي شانت مغارين النبي صلى الله عليه وسلم ايش تمين تم يترق في الغيرة زي خديجة رضي الله عنها وارضاها انش ما عا انه شوخص حريصا و تصينر ولكن انت فاز ذي الصغيرة ما يمعش مي. وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها نش لان النبي توغي دارت طاس اتش كاري سطاس يوسني عليها دعايتك سطاس زيدي استنذرنا قلنا شو ان كان ليذبح الشات حس أيها الزوج المسلم وإن كان ليذبح الشات يتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهم نشتغي غارسي وحوري يمنع حوري من فارقه بسم الله عليه وسلم واشتفارك واجب وخيم ماس باس ديت ماس, ماس لا وإنما يفارقه خسم الدوكر الخديجة رضي الله عنها وأرضاها يا سبحان الله حبيبك صلى الله عليه وسلم تغيث قتيم الدوكر لتمغاه نسمع أنه تموت ايه والنير ويروح نغي يدورا نقذيب من تموسى الصمغات اه تموسى الصمغاتي عودر مريش وشيروحك يدورا نجذيل يدورا نقذيب من الكلاسة نروح عما سورس نتكذي ثواه عما سورسي السيج بسم الله تصدقوا قديم بسم الله يا ضقرا قديم قدس بطاع يا ونيقين تيروسي تشريفين الجديد وشي كلاصه فينا قريمين عما توخات في السيج عما توغط روحنا هاند عيذ يا خلق الاسلام مراتو غتمغى تدا تاسشر حق انه تكرم ويجنس ما له موت تاسثوب ليه غوبليه هذا من برها اتحضغوي يجنس يا خلق الإسلام وجد درصت ادوشر شت درت تسمع الراوي جن والله عيب والله عار والله لا يليق, لا يليق يا عبد الله حسن نبي صلى الله عليه وسلم قسم الدكر الحديجة رضي الله عنها وارضاها وهي ميتا تتموت قسم الدكر الحديجة تم غانس مين غانين ربي بيوم القيامة خمدا غينيا ما وكنو ديوز الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم موازرين النبي قام تبعي النبي قام سيدين شنك اسمان غير غير معروفه عن الصلاة او سيدين موازجي حد خنابينيا او النبي سيدي او سيدين النبياني صلى ها ما غواست تبيع منالم من موانت رثانس من موانت جمينتيج لا إله إلا الله ثم أيها الأحبة في الله هذا هو آخر نصيحة بها أحسن إن شاء الله تعالى لكل شاب يمرش وشي يزبغك الوالدين أيها الشاب أيها الزوج شمعة أية هالزوجة يزبغنك للذعنى استكني واتس أمي على انه مروغ وما الحمكة ذي الحكمة قد فقم المشاكل الثمقرانين ايها الزوج لو اصدقنك الوالدين النس مروغك الحكمة زي قد سياد غربوا اترق ذي المشاكل الثمقرانين لذلك خذها نصيحة من اخيك المسلم اياك والافرات او التفريط فكشو دروس وتميرغ الوالدين منش اردرم التامغاس ويتمير غط مغاس اتريد عاق لوالديت اتفك شو زير وسط وانا غاد جشان حق وشاس عماس ويقار بابا جديد ماش للا عماس بابا جديد ماش واذا صنقات خضير احتمرت غخصا واذا صنقات خضير قاكوارت ذيومي سجا صفلت ذيومي سجا لا يا اخ الاسلام اعقد اتفاقية مع زوجتك تمغات نشأت عقدك في اتفاقية ان يسنها غيوق على المشكل تخن صغير شوية قيبلي ماذا ذا ذا؟ شمس باكي ذا وها صغير صار ذا يمش ذا باش ماذا تحرق وخامنش ارد غاك تمغاسنر صار ذا ثانين وارن ثلاثين وارن دين ذا دي ما تارد ذا يزنم اذي ذا جهنم بالتو عمبابا يشتقاد عزنخا ما تارد جهنم لا يا اخ الاسلام ثم مرة تغتم غاتي اخضان ذر حقن الولد والزوى قبر الولد عمات واذا اصدر تريوار نستفى بجد ماش وإلا التوحش الظالم ثم احتى اقرع اقرر ابو اقرر الامام الشافعي رحمه الله من نصح اخاه بينه وبين نفسه فقد نصحه ومن نصحه بينه وبين الناس فقد فضح النصح للجماعه فضحه اضحيتو خمس سنين بس وتعوذك تدمق اسي ربي حميني من الهم من الهم من لا ان ثم غام فتعوذ ضمان الرقيق خمخيق خمخيق في ربي انس ما مشكل عنج الامور النقد ايها الازواج ياي نذرنك الوالدين سن قبناذ مين دتم وبين قاميد جبير مي ما قانوش جبير مي جانسويار أسران غلا الخير لا ينقطع من أمة رسول الله ولكن الأغلبية وانس إن لذلك إخوتي الله, الله الله في أنفسنا الله الله في أسرنا الله الله في والدينا الله الله في, الله الله في زوجاتنا قال الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يفقهنا في ديننا وأن لا يصلت علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الذاهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة الكرام ذو القدر العلي والفخر الجليل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باق الصحابة والتابعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول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 وبالا وصخة على الفاسقين الفاجرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم من ولي أمرا في هذه البلاد اللهم اجعلوا في خير البلاد والعباد واجعلهم عونا على الحق وضدا على الفساد اللهم استعملنا وإياهم في طاعتك اللهم ول أمورنا خيارنا وانزعها اللهم من شرارنا اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل اللهم الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إن هؤلاء إخواننا في فلسطين ينكلون يا رب قد نكل بهم فاللهم يا رب انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم انكر لهم ولا تنكر عليهم اللهم إنهم خفاف فاحملهم عراة فكسهم جياع فاطعمهم لا ناصر لهم إلا أنت فأنصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم عليك الظالمين اللهم ضرب الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالامريكان اللهم عليك باشياعهم واذنابهم ومن عاونهم ودججهم بالسلاح اللهم يا رب ارن فيهم عجائب قدرتك اللهم يا رب اهلكم كما اهلكت فرعون وكما اهلكت هامان وكما اهلكت جميع الذين عصرك من قبل هذا الجلال والاكرام يا رب العالمين يجن الاخنوم ليستستم ما وسلكم الدعاء معها أن يفرج الله عنها اللهم فرج عنها اللهم يا رب أعينها على سداد ديونها اللهم يا رب هيئ لها أمرا رشدا تستطيع من خلاله أن تسدد ديونها اللهم يا رب أعين جميع المديونين أن يسددوا ديونهم يا ذا الجلال والإكرام واش جميع مرضى المسلمين اللهم عاف كل مبتلا اللهم ق الدين عن المدينين واش مرضان ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام فقلاه أن نبدأ بإستمر مبدأ بإم 사고 لاذا أن نبدأ بإحج أذير حديث الجهب قسم <تصفيق> إن شاء الله تعالى قرء المجلس العلمي توش نصف غطس عن الصباح قذني إجوم رقيذ نسيج من الحاج المستنصر جد الأمير غطس عن الصباح هذا سنسرمذن لما نسيم حج المرة غطشنا نخس سنة هذا سنخشنا نخس ان شاء الله تعالى توش نصف غطس عن مارا وني غير احنا ذي حجس بقسة اذلتا حق ذنيا فنتجد حجمه فانسجد الاميرة غتس عن سبح ان شاء الله وستجدون ما يسركم ثم ان شاء الله تعالى دعوة وني احنا ذي حضار درس مهام اثنين ذانيتا غار مغاضي العشاء اذيري الاخ محمد زريوح خطيب مسجد بدر ان شاء الله تعالى والدعوة عامة يا يزن تم غارين الله جل وعلا ان يبصرنا بعيوبنا وان يلهمنا مراشد امورنا واسأله جل وعلا. ألا أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي؟ إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.